وَأَمَّا عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وَثَمَانِيَةَ أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كَأَنَّهُمْ أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية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 ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت اني ملاق حسابيه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 وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لحق الْيَقِينِ فسبح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ